السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله إن الخمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيهات أعمالنا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشبع الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون من الأمراض الاجتماعية الخطيره خراب الضمير وفساد الذنم من الأمراض الاجتماعية الخطيرة خراب الضمير وفساد الذنم وهو مرض خطير جدا تجهد به الحقوق وتسلب به الاموال وتنتهك به الاعراض وتعطل به المصالح ويعم به الفساد وتنتشر به الفوضى وان مما يؤثق له أن هذا المرض قد عم جميع الناس على اختلاف درجاتهم وتنوع وظائفهم ولم يسلم منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والضمير هو ما تسره في صدرك وتخفيه من رغبة ورهبة وخوف ورجاء وزهد وطمع وحب وبغ وإخلاص ورياء وصدق وكذب وامانه وخيانه وخير وشر وصلاح وفساد وصلاح الضمير صلاح للفرد وصلاح الفرد صلاح للمجتمع وفساد الضمير فساد للفرد وفساد الفرد فساد للمجتمع لذلك اهتم الإسلام بإصلاح الضمائر وتهذيبها وفرض على أتباع أتباعه إصلاحها وتهذيبها حتى لا تعمهم الفوضى. ولا يشملهم الفساد والذي يقرأ القرآن الكريم يجد فيه الكثير الكثير من الآيات التي تدعو إلى إصلاح الضمير وتهذيب السر وإنما يصلح الضمير بمعرفة الإنسان بربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا فإن من يعرف أن الله تبارك وتعالى سميع لأقواله بصير بأعماله رقيب لحركاته وسكناته حفيظ لأقواله وأعماله تثمر هذه المعرفة في نفسه مراقبة الله تبارك وتعالى وتثمر تلك المراقبة في قلبه خشية الله في السر والعلانية فيكون صالحا مصلحا هاديا مهديا يعمل بطاعه الله على نور من الله يرجو رحمه الله ويترك معصيه الله على نور من الله يخشى عقاب الله ولا يزال ينمي في نفسه ملكه المراقبه حتى يكون من الذين اتقوا والذين هم محسنون فيعبد الله كانه يراه مع يقين لا يداخله شك ان الله تبارك وتعالى يرى قد دل على ذلك كلام ربنا سبحانه في اكثر من ايه منها قوله عز وجل فلقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقول سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقول سبحانه واسر قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى باحاطته بخلقه علما وقدره حتى وكل به ملائكه كراما كاسبين يحصون عليهم كل ما يصدر منهم من أقوال وأفعال حتى يجدوه يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوه فقال عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبط وكل صغير وكبير مصطفى وقال سبحانه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فقال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاه ووجد ما عمل حاضره ولا يظلم ربك احدا فصلاح الضمير انما يكون بمراقبه الله تبارك وتعالى الذي يراقب الله يعظم في قلبه تعظم في قلبه شعائر الله وتعظم في قلبه حرمات الله تبارك وتعالى فاذا هم بسوء قال الله شاهد علي الله ناظر إلي الله مطلع علي واذا هم بترك واجب او ترك شعيره من شعائر الله تبارك وتعالى قال الله سائلني الله محاسبني الله مدزيني ينتج عنه من خلال هذه المراقبه يقين تام انه مجزي بعمله كله خيره وشره حسنه وسيئه كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والنبي عليه الصلاه والسلام يوصي بمراقبه الله تبارك وتعالى حتى تصلح بها الضمائر وتهذب بها النفوس فيقول عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت اتق الله حيث ما كنت. في سرك وعلى في اختلاطك وعزلتك في سفرك وحضرك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 اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعالمية اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعالمية وبذلك كان السلف الصالح يتواصل كان يتواصلنا بمراقبة الله تبارك وتعالى كتب بعضهم إلى إخوان يقول لهم زهدنا الله وإياكم في زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله زهدنا الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله عز وجل وكما دعا القرآن الكريم إلى المراقبة لتصلح بها الضمائر فإن القرآن قد أنكر انكارا شديدا على الذين فسدت ضمائره وعميت بصائره وظنوا أن ما يخفوه يغيب على الله تبارك وتعالى قال سبحانه ألا إنهم يثنون صدوره ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وقال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستغفون من الله وومعه إذ يبيتون ما لا يرضى من الخوف وكان الله بما يعملون محيطا وأخبر سبحانه وتعالى أن ما يخفونه من الشر والمكر السيئ سيحيق بهم في الدنيا مع ما يدخر لهم في الاخره من العذاب الشديد قال سبحانه استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ الا باهله ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله واقراوا مصداك ذلك في التاريخ والصياق اقرأوا القران لتروا كيف أن أناسك أخفوا الشر دبروا بليل ومكروا بالانبياء والرسل وأتباعهم المسلمين المؤمنين وظنوا أن مكرهم خاف على الله عز وجل وظنوا أنهم قادرون على إنضاء مخططهم وتنفيذ مدبرهم فابطل الله مكره وجعل تدميرهم في تدبيرهم اقراء شئت قال الله تعالى في قصه صالح عليه السلام وكان في المدينه تسعه رهب يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون اسمع ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون اقرأ انشت قال الله تعالى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 وقره أيضا قال الله تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفر ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فلا يحق المكر السيء إلا به كل مخطط سر كل مدبر يدبر بلي لكيد المسلمين أو أذاهم فإنه باطل بإذن الله عز وجل وسيحيق بأهلك مع ما يدخر لهم في الآخرة من العذاب الشديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور بسبب ظنهم أن ما أخطوا قد غاب على الله واستتر عنه وأن الله لم يرهم وهم يمكرون ويخططون ويدبرون ويبارزون الله تبارك وتعالى بالمعاصي. اسمعوا قال ربنا سبحانه ويوم يحشر اعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها سيد عليهم سمعوه وأبصاره وجلوده بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء ووخلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستثمرون ان يشهد عليكم سمعك ولا ابصارك ولا جلودك ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مكوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين في ابن آدم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفي عليه يغيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا اخوه الاسلام ان خراب الضمير وفساد الذمم مرض اجتماعي خطير تفسد به الارض ولا تصلح وتخرب به الدنيا ولا تعمر ولا يأمن الناس إذا فصلت الضمائر لا يامنون على أرواحهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا يطمعون في قضاء مصالحهم لا جرم اهتم الإسلام بإصلاح الضمائر وتهذيبها وفرض على المسلمين من العبادات ما تصلح به ضمائره وتهذى به نفوسه وتستقيم به قلوبه فرض الله تبارك وتعالى على المسلمين الصلاة وقال في حقها إن الصلاة جنها عن الفحشاء والمنكر. ولما شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي معه ثم يخالف. إلى ما نهي عنه كان جواب عليه الصلاة والسلام إن صلاته ستنهاه يوما ما لكن هذه الصلاة التي تصلح الضمائر وتهذب النفوس وتقوم القلوب إنها الصلاة ذات الخشوع والخضوع إنها الصلاة التي يخرج بها الإنسان من الدنيا إلى الآخرة ويفر بها من الناس إلى رب الناس انها الصلاة التي هي قرة عين المصلي وجلال حزنه وذهاب همه وغمه الصلاة التي يتعلق بها القلب فما أن يفرغ من صلاة حتى يعد الساعات التي بينها وبين التي تليها حتى يؤذن لها فيبادر إلى الإجابة ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه ويسأله ويدعوه وهو يشعر بحلاوة المناجاه ولذة السؤال وحلاوة العبودية ولذتها إذ أن للإيمان حلاوة ولالطاعة حلاوة ولالعبادة حلاوة كذلك فرض الإسلام على أتباعه الصيام لتهذيب الضمائر وإصلاح النفوس وتقويم القلوب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد للرحيل قبل يوم الرحيل تدخل التقوى القلب بسبب الصيام ذلك أن الصائم يترك بالنهار ما كان حلالا له من أجل أن الله حرمه في هذه الساعات فويصوم عن الحلال الأصلي لانه حرم لعارض الصيام بالنهار يصوم في سره وعلانيته في خلوته واختلاطه يصوم لله عز وجل يترك الشيء الأمامه وهو قادر على اتيانه لأنه يعلم أن الله يراه وان الله مطلع عليه وناظر إليه وهذا هو المقصود الأعظم من الصيام أن تنمو في القلب ملكة المراقبة أن تستشعر دائما أن الله عليك رقيب وأنك لم تترك هملة كما لم تترك سدى بل إن عليك مراقبة قد أحكمت وأحبكت فلن تفلت منها أبدا فإذا صام الإنسان بالنهار وترك ما حرم الله عليه في خلوته مع التمكن منه والقدرة عليه نمت في قلبه ملكة المراقبة فخرج بعد الصيام مراقبا لله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته وألفاظه وخطراته ونظراته وكل حركة تصدر منه لا تصدر إلا عن مراقبة لله عز وجل فهو لذلك إذا وكل إلي عمل أتقنه وأجاده وحسنه وأخلص فيه فهو في كل عمل يوكل إليه لا يقصر ولا يفرط ولا يهمل وإن لم يراقبه أحد لانه تعود أن يراقب الله تبارك وتعالى وحده وبذلك تقضى الحاجات وتيسر المصالح ويحسن الانتاج ويحس كل عامل في كل دائرة وفي كل هيئة وفي كل مؤسسة وفي كل مكان أن الله رقيبه وأن الله حسيبه وأن الله حفيظه وأن الله هو وحده الذي سيجزيه بعمله خيره وشره حسنه وسيئه اما حين تغيب المراقبة لله عز وجل فلا حسن في الانتاج ولا اتقان في العمل ولا قضاء للمصالح ولا تيسير للامور انما تعطيل للانتاج وتعطيل للمصالح وتأخير لحوائج الناس هذا كله راجع إلى خراب الضمير وفساد الضمام الذي سبب في الاصل عدم مراقبة الله عز وجل فما أجمل الصيام ما أحسن الصيام الذي ينمي فينا ملكة المراقبة ما أجمل الصيام الذي يعودنا اعتقاد الله ناظر إليه الله شاهد علي الله رقيب علي الله سائلني الله محاسبني الله مجزيني وما أحسن قول المسحرات الذي يصحر به الناس ويوقظهم به من نومهم ما أجمل قول المسحرات اصحى يا نايم وحد الدايم هل نسمع هذه الكلمة وهل نقف معها لحظة حتى نفكر فيها ونعلم انا وان كانت كلمة يسيرة سهلة يلفظها الرجل قد يكون لا يقصد ما, ما وراءها من المعاني العميقه لكننا بحاجه الى ان نردد هذه الكلمه وان نفكر فيها ونعمل فيها وقولنا اصحى يا نايم اصحى يا نايم انها دعوه لا لليقظه من النوم نوم العين فقط لا دعوه لليقظه من نوم العين ومن نوم القلب ومن نوم الضمير اصح يا نايم العين اصح يا نايم القلب اصح يا نايم الضمير اصح وانتبه افق وتذكر فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراه وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيأتيه الجواب لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك، فبصرك اليوم حديد ضمائرنا خربت وثممنا فسدت وقلوبنا كيد أن يغطى عليها ويطبع فاصح يا نايم اصح يا نايم اصح يا نايم العي اصح يا نايم القلب اصح يا نايم الضمير إنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول فاعد للسؤال جوابا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه لأنه قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل ولم يقل أكثر عمل لأن العمل الكثير من غير إحسان هباء منثور والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتقن العمل وأن يحسنوه وان يجودوه وان يتقنوه يحب الله تعالى من عباده أن يقضوا المصالح وييسروا الأمور ولا يعطلوا من أجل طمع في عرض قليل زائل فاني من هذا المكان أبعث بتحية تقدير وعرفان إلى المخلصين إلى الصادقين إلى الأوفياء إلى الأمناء تحية تقدير وعرفان إلى كل ذي ضمير حي وإلى كل ذي قلب سليم تحية تقدير وعرفان إلى الطبيب الذي يتق الله تعالى في المريض في المستشفى العام وفي العيادة الخاصة تحية تقدير وعرفان إلى المهندس والمقاول الذي يتق الله تبارك وتعالى في بيوت الناس ومساكنهم فلا يسرق ولا يغش ولا يخون ولا تسقط البيوت قبل تسليم مفاتيحها تحيه تقدير وعرفان الى المدرس الذي يتقي الله تبارك تعالى في تلاميذه في المدرسه وفي الدروس الخاصه تحيه تقدير وعرفان الى ائمه المساجد الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل فادوا وظائفهم كما أراد الله تبارك وتعالى تحيه تقدير وعرفان إلى جميع العاملين في جميع القطاعات والمجالات على اختلاف درجاتها وتنوع وظائفها تحيه تقدير وعرفان إلى كل ذي ضمير حي وقلب يقظ بارك الله فيكم وكثر الله في المجتمع من أمثالكم وخلص الله المجتمع من أصحاب الضمائر الخربة وأنت في الساعات الأخيرة من هذا الشهر المبارك لا بد أن تقف مع نفسك وقفة وقفة محاسبة وتأمل هل جنيت ثمرة الصيام إن للصيام ثمرة إن للصيام ثمرة لعلكم تتقون فبعد صيام شهر كامل هل جنيتها أم جاء الشهر ومضى كما جاء وأنت في غفلة من هذا وأنت في نوم عميق نوم للعيق ونوم للضمير ونوم للقلب هنيئا للذين استغلوا الشهر طوبى للذين قاموا الليل وصاموا النهار طوبى للذين قراوا القران طوبى للذين انفقوا من اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه طوبى لمن وصلوا ارحامهم طوبى لمن اصلحوا في الارض ولم يفسدوا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنت ايها الغافل ايها النائم ايها السكران بحب الدنيا ونشوتها ان لم تفق في رمضان فمتى تفيق وان لم تنتبه في رمضان فمتى تنتبه وإن لم ترجع إلى ربك في رمضان فمتى ترجع أظنك لن ترجع إلا وقد نزل الموت بساحتك فتصيح قائلا رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما ترك فيأتيك الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ايها السعيد الموفق في شهره المبارك لتخر لله سادد شكرا على ما اولاك من نعمه الهدايه والتوفيق ايها المخذول المحظوظ المفروض عن ابواب الخير كلها إن كنت قد افقت فلا تياس وإن كنت قد انتبهت فلا تقطع رجاءك فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئل حتى تطلع الشمس من مغربها فمن الآن فاعزم على أن يكون ما بقي خير مما مضى فإنك إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما قد مضى وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي طبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقت بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر اللهم من احييته منا لمثل هذه الأيام فأحييه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا قبل هذه الأيام فتوفه على الإسلام والسنة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا في ابدالنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في ابصارنا اللهم, في أبصارنا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا اللهم وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين واقم الصلاه Dziękuję. Ja.